نقور فذلك يومئذ يوم يوم نسير على الكافرين غير يسير ذنني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم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 وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اللقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرء